بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيطيب لإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم الدرس الرابع من شرح كتاب أصول السنة للحميدي رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله وهذا ضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسديمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع إمامنا عبد الله ابن الزبير أبي بكر الحميدي ومع رسالته في أصول السنة وقلنا قد وقبنا عند قوله رحمه الله وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص له أخوه إبراهيم ابن حقينة يا أبا محمد لا تقل يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء ماذا معنا الكلام على مبحث الإيمان وأن عقيدتنا، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان, أن الإيمان في الشر اعتقاد بالجنان وقول باللسان يزيد بالقطع وينقص بالمعصية. وهذا هو إجماع أئمة السلف كلهم على هذا ومن خرج عن هذا القول ممن هو داخل في دائرة أهل العلم إنهم يعدون هذا من غلطاته ولا يعتبرون قوله في هذا الباب لأنه خالف الحق أعني بهذا الإمام أبا حنيفة النعمان وفر الله له ورحمه كما مر معنا أئمة السنة قد أجمعوا على هذا الأمر وهنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المدائي الكوفي ثم المكي المتوفى عام 98 و100 يقول شيخنا الحميدي أنه سمعه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهذا هو اعتقاد السلف كما مر معنا ألفه اعتقاد السلف كما مرة معنا قال فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة قال الزهبي في السير قال الزهبي في السير عنه محدث امام خير ثم ذكر انه ليس بالمكثر من الحديث قال لاخيه الامام يا ابو محمد لا تقول ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء أخو الإمام والذي اسمه إبراهيم قيل أنه ولد في العام العشرين بعد المئة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل وأبو محمد ولد عام سبع ومئة العمر بين امامنا سفيان بن عيينة وبين أخي نحو من خمسة عشرة من خمسة عشرة سنة فهو اكبر منه بهذه السنين التي ذكرناها آنفا. قال يا ابا محمد لا تقول ينقص. قال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء لعل مراد إبراهيم إذن عيينة لعل مراده بهذا القول أن ذكر النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى أقول هذا تخريجا بقول إبراهيم لأنه قد نقل نحوه عن الإباة الآلس رحمه الله نقل عنه القول بالزيادة وأنه كان يتوقف في النقصان جاء نحو هذا السنة الخلال وفي غيرها وإن كان المشهور والمعلوم عن الإيمان مالك وقوله في باب الإيمان قوله بالزيادة والنقصان وهذا هو الذي ثبت عنه وعن غيره من أئمة السنة والحديد بل لا يعرفوا لأئمة السنة والحديث في زمنهم إلا هذا القول وكما قلت من قال بغير هذا القول ممن هو معدود من أهل العلم ومن من هو داخل في دائرة السنة الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنهم لا يعتبرون قوله في هذه المسألة ولا يعزون المسألة محل خلاف وإنما يعزون هذا خطأ من هذا الإنفعام وأنه قد خالف الحق بهذه المسألة أقول قد جاء نحو هذا عن الإمام مالك في كونه يقول بالزيادة ويتوقف في النقصان هذا يخرج له ان مقصدهم أن, ان النقصان لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى وانما الذي ورد في الايات كما مرت معنا يزداد ايمانا فزادهم ايمانا فاراد الاقتصار على ما جاء في النص ولكن النصوص في هذا الباب وان الايمان يزيد وينقص نما مر معنا ذكره لما تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين فأثبت النقصان فيهن وكذلك جاء في حديث وكذلك ما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خرجلة أو ذرة من إيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله هنا أي إيمان متفاضلا معلوم أنه إذا ثبت زيادته كما في النصوص فإن النقصان يثبت كذلك لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد وهذا أمر واضح لا إشكال فيه وعليه أئمة الهدى وعلماء الأمة وأهل القرون المحطلة رضي الله عنهم ورحمهم قوله كمه الله اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء نعم لعل الإمام هنا أراد التغليظ على اخي وهذا ظاهر بلا شك من هذه العبارة ولعله أراد فد الباب لألا يدخل النفس أو أنه لم يرتضي هذه المقولة من أخيه الصغير لأنها مخالفة لما عليه أهل الحق فأراد الإغلاظ عليه حتى ينزجر وقلبه رحمه الله بل حتى لا يبقى منه شيء هذا فيه تفصيل نعم من كان داخلا في دائرة الإسلام ولم يأتي بما يناقض الإسلام ويخرجه من دائرة الإسلام وإنما كانت هناك معاصي وكانت هناك آتام وكبائر فإن فإن هذا يبقى معه أصل الإيمان يبقى معه شيء من الإيمان ولا يخرج به من دائرة الإسلام كما مر معنا في حديث آنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مسقال برة أو خرجلة أو زرة من إيمان وأما والعياذ بالله من جاء بما يناقض هذا الدين وجاء بما يخرجه من الإسلام فعل ما يوجب ردته والعياذ بالله كما هو مفصل عند أهل السنة فإن هذا نعم نقول لا يبقى من هذا الإيمان في قلبه شيء قال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء نعم ويكون بهذا خارجا دائرة الإسلام بارتكاب ذلكم الناقض الذي خرج به من الإسلام أما إن لم يرتكب, إن لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وإنما هناك ذنوب وآتام ومعاصي وكبائر فإن إيمانه ينقص وينقص وينقص كما جاء في الحديث. حتى يكون هناك مثقال هرة او خردلة او ذرة ثم قال رحمه الله والاقرار بالرؤية بعد الموت لما يعبد عليه اهل السنة قلوبهم ويدينون به لرب العز والجلال أنهم يؤمنون ويقرون بالرؤية أي رؤيا رب العزة والجلال بعد الموت وهذه مسألة متقررة عند أهل السنة أهل الإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة وقد قامت الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم من ذلك قوله جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا النص العظيم فيه بلالة واضحة في أن أهل الإيمان ينظرون إلى ربهم الديان إلا جلاله ومما يدل على هذا أيضا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال العلماء فلما حجب أولئك في حال الصخب دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإن يدل كذلك على هذا الأصل العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا بالمرء بالمرء. فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير للجلال. ومنما يذكروا في هذا الباب قول الشيخ رحمة الله عليه والإقرار. بالرؤية بعد الموت والإقرار بالرؤية بعد الموت. أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا ممتنة شرعا لا عقلا لأن كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام طلب رؤية ربه تبارك وتعالى قال رب أرني أنظر إليك لو كانت هذه الرؤية لو كانت ممنوعة شرعا لما طلب موسى من ربه عز وجل الرؤية لكنها مستقيلة في الدنيا شرعا لقول ربنا تبارك وتعالى لن تراني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اعلموا ان انكم لم تروا ربكم حتى حتى تموتوا وأنكم لن ترون ربكم حتى حتى تموتوا وهذه المسألة العظيمة هي هي من الزيادة التي يتنعم أهل الجنة بها في الآخرة لقول الله تبارك وتعالى "بالذين أحسنوا الحسنى وزيادة "الذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى دخول الجنة والزيادة بدة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الحسناء الجنة والزيادة بدت النظر إلى وجه ربنا جل جلاله ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما اشباه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم وَإِرَ هَذَا فَهُوَ مُعَطِّلٌ جَهْمِيٌ نعم أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى من أعظم قصائصهم أنهم يلزمون الكتاب والسنة أنهم يلزمون الكتاب والسنة في جميع أمور الدين في جميع أمور الدين وأن المعول عندهم على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة فههم في هذا الباب يؤمنون بكل ما نطق به القرآن والحديث من مثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومن مثل قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث يشير رحمة الله الى اعتقادي اهل السنة والجماعة في باب اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته معلوم أن الله التوحيد عند اهل الحق ينقسم باعتبار العبد وما يعتقده ينقسم الى اسمين قسم متعلق بالمعرفة والإثبات وقسم متعلق بالقصد والطلب أما المعرفة والإثبات فيدخل في هذا القسم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأما ما هو متعلق بالقصد والطلب فإنه يدخل تحته توحيد الألوهية هذا التقسيم من حيث ما يعتقده العبد، وأما حيث ما هو متعلق برب العزة والجلال، فإن هناك فإن هناك نصوص تأمر بأن نفرد الله جل جلاله في في ربوبيته في أفعاله تبارك وتعالى. وهذا هو توحيد الربوبية وهناك نصوص تأمرنا بأن نفرد الله جل جلاله بأفعالنا وهذا هو التوحيد الألوهية وهناك نصوص تأمرنا بأن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلا وكذلك ننفع في الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وهذا هو التوحيد وهذه أقسامهم عندهم هنا يتكلم, يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن توحيد الأسماء والصفات وكما مر معنا أن أهل السنة والأثر يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهذا وكذلك ينفون عنه ما نفاه ربنا تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الإثبات يكون منهم من غير تحريف ولا تطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. <تصفيق> هذه هي القاعدة. مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء. نفي مجمل وهو السميع البصير إثبات مفصل. وهذه وهذه طريقة القرآن. الإسباح المفصل والنفي المجمل والنفي المجمل وكذلك أهل السنة والجماعة لا ينفون عن ربنا تبارك وتعالى ما وصف به نفسه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كما قرر هذا أئمة الإسلام ويعتبرون هذا من نواقض هذا الباب أعني باب, أعني باب الأسماء والصفات نعم فمر ذكره من تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد بأسماء الله وآياته والتكييف والتمثيل بصفات الله بصفات خلقه ونفي ما نفى الله ما ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذه تعتبر نواقف عن باب توحيد الأسماء والصفات فليكن العبد على حذر من هذه فليكن العبد الموحد على حذر من هذه النواقض الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى شيء من صفات الله تبارك وتعالى وإلى ما حصل من بعض أهل الضلال تجاهها، كمثل قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم هذه الآية فيها إثبات اليد لرب العزة والجلال وأن أهل السنة والجماعة تتون هذه اليد حقيقة ولكنهم ينفون الكيفية فلا يعلم كيفيتها إلا الله لا يعلم الكيفية إلا رب العزة والجلال ولا يسيرون على ما سارت عليه اليهود بأنهم والعياذ بالله يصفون يد الله تبارك وتعالى بهذا الوصف القبير قال مثل والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه هذا فيه إثبات اليمين لرب العزة والجلال وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الباب وحسبنا هنا هذه الإشارات وهناك كتب قد أفردت كثير من هذه الصفات وهذه الأسماء وذكرت أدلة هذه الصفات وتلك الأسماء ومن أجمل ما يذكر في هذا الباب مثالة أبي العباس شيخ الإسلام ابن رحمه الله المنسومة بالعقيدة الواسطية ب بطالب العلم أن يحرص على هذه العقيدة وأن ينظر فيها وأن يقرأها وإن استطاع أن يحفظها فليحرص على حفظها فإن فيها الخير العظيم قال وما أشبه, هذا وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة نعم نلزم النص الشرعي والله عز وجل إنما خاطبنا بلسان عربي مبين فنحن نثبت المعنى لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وأرسل هذا الرسول من أنفسنا ويتكلم في هذه اللغة العربية فلا بد ان نحمل هذا النص ألا وهو قول الشيخ لا نزيد فيه ولا نفسره انه يريد بالتفسير التكييف لا المعنى اللغوي فان هذا امر متقرر ولأجل هذا لما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ تأمل ماذا قال له؟ قال بعد أن أطرق رأسه وعلى الرحضاء قال بعد رأسه الاستواء معلوم أي في اللغة؟ والكيف مجهول؟ والإيمان به واجب؟ والسؤال عنه بدعة؟ وأصبح هذا الأر وأصبح هذا الرج أصبح قاعدة ثلافية يعتصم بها الموحد؟ فحري بنا أن نحفظ هذا الجواب وأن نعتصم به، فإنه اعتقاد أمة السلف في هذا الباب. وهاهنا سؤال لماذا لا نعلم كيفية؟ الجواب لأننا دمنا الله جل في علاه هذه واحدة. الثانية ولم نرى مثله ولا يوجد له مثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء الثالثة لم يأتينا خبر الصادق حتى ندخل في هذا الباب ولجزء هذا الأشياء صدرك لهذه الأمور الثلاث إما أن تراها وإما أن ترى مثلها وإما أن يأتيك خبر الصادر وهذه كلها منتفية في هذا الباب أعني باب الكيفية لأجل هذا أغلق ولا نفتحه أبدا ومن دخل فيه فقد دخل في البدعة والعياذ بالله ولأجل هذا قال الإمام مالك ما أراك إلا ممتدعا ثم قال رحمه الله ومن زعم غير هذا فهو معطل جميل المراد بالتعطيل هنا الصفات. تحت تبارك وتعالى. والتعظيم لوحده. وهذا داخل في النواقض نواقض هذا الباب. هذه الأسماء والصفات. تعظيم كلي. وهو ما عليه الجمия. الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات. وتعطيل جزئي وهو ما عليه المعتزلة والأشاعر والما تريدية واليميع من أهل البدع والضلال وليس أحد منهم داخل في دائرة السنة والعياذ بالله المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا عليم بلا علم سميع بلا سم نصير بلا بصر وأما الأشاعرة والما تريدية أثبت الأسماء ونفوا الصفات عدى صفات لم ينفوها وهذه محل اختلاف بينهم حتى الأشاعرة ليسوا على فرقة واحدة وإنما منهم المتقدمون وإنما منهم المتقدمون ومنهم المتأخرون والمتأخرون المشهور عنهم أنهم يثبتون سبع ستات ودليل الإثبات عندهم هو العقل ولا حاجة لنا في شيء او زيادة شيء في هذا الباب لان المقام لا يساعه ثم قال فهو معطل جهمي الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان وهذا الرجل قتله خالد نعم نعم هذا الرجل الجاه صفوان قتله المازن نعم مسلم المازني قتله مر أما خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم والجعد صفوان إنما أخذ هذه المقالة عن الجعد ابن درهم الجه صفوان إنما أخذ هذه المقالة مقالة التعطيل عن الجعد عن الجعد من درهم، وقيل إن الجعد أخذها اللبيد، وقيل إن الجعد أخذها عن عن نعم عن عن أذان بن سمعان، وأخذها أذان من طالود ابن أخت لبيد ابن الأعصم. أخذها طالود بن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمي العلماء هذه السلسلة الجهم عن الجعد عن أبان عن نعم عن أبان عن طالود عن لبيد. يسميها العلماء السلسلة في مادي المعطلة الجهم عن الجعبي عن أبان. عن طالوت عن نبيل الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام تسمى عند أهل العلم بسلسلة إسنادي المعبطلة ونقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسديما كثيرا إلى رمه